بسم الله الرحمن الرحيم مشهد حفر في ذاكرة التاريخ واصمة عان لن تلتأم أبدا فهاهم الملايين من البشر يرددون كل ساعة يا حسين فحسين داخل كل شهيد وحسين داخل كل مؤمن وحسين داخل كل مظلوم على هذه الأرض انتج هذا الشريط مجموعة من عشاق الإمام الحسين عليه السلام بصوت الرهدود الحسيني أبو شاكر في إصداره الثامن لعام 1418 للهجرة Mm. علیہ انار يا ابو يا بيه الهبت دار ذوبت قلبي نعظرنا يا شفية اي تعميب لا حلية لا سند لها انت حاميها دي اسمعني لا تسافر وبهالحالة تغادر ما شوفك من خطف لونك قلها حدر الهاتي لا ولا تناديه عنكم أنا روح أباس يا بو فاطيل انت الحامي و الكافير لو بدأها النوح لو مالتها وديتها لو حاجت نوايحه يا ديو اهل الجروح بكفينا كيس ندى وبعينك قدم الهار روح لا تترك هلونا حلو في كربلا صاحت تندب الماطر وحلو كيف ينكط وها ما خل ودمك الماسفو لا تخليها يا ابو فضل في بلاد غربا والعدونا نازين تنزف العابرا الدمع سائل حراش خو حزين لسما ترعى الهيام والامل العافيه لا تكجيها وانت هلك تنتخي زينب يا ابو سور الهاشمية لا اشوف على الغبر طريح يا شقية عجت علامي ابو فاضل لقتني الأذية والعجو نازل علمتني بسوط الجاهلية جيتك نادي يا ابو فاضح البتل الزينبية آني اختك يا قمرها شمت ناديك الوصية عن نهر تخليني غريبة بلا حمية وبأرض غربة تخلوني بيتاماكم معمية هذه وصيتي من دماء هامتي آ دے من وصیتیں مند مائے حنتی ان نیما ہے فشیعونی یا اللہ ان راہِ محبتِ آ دی وصیتِ من دی مارے ہاں جی لے گئے تک ابو یا عال عاف حاش عيونك يا بويا تطفيها هالعزية أحبس العذرة ذمعتي المرة جرح راسك يا بويا في جعك للبرية والأرض جامرة ذارعامرا سالت امتي الهادي من فقدك يا ميل عيني يا ام الليتام منهارة اعمامي كل لا يا علي النادي والنهار التاماني كل يا علي النادي رايه الاسلام فحب الحزين بعض دم عايش حالي والعادي من ظلم لا وأمي زهرة الراحم إعليها الحزين بادي عانت الآلام واني أمي لمصايف دايب حزره بطادي القدر هاد هذا المرتبى ماضي من هاد بعده في رج ال اعلى من عدو غاشي ساجدون صايه بالدمع عايه تنتقل من عدو غاشين ساجدون صايه بين دمع عاين فجع وشوفك جاي بناه وانا كنت خيال في المرضاين حسرتنا زين والمرض جا زين جزم حاجة الدنيا وحاجة من فعل غدار فاجر يا ابن ملجان سفكت الدم وأرديت البناير قدم الدين بمحرابات وشبتي عن حسابات ضخر عساء أنفع ساتسا لحل المناصر دمات باع من الهام غبار المات دايا ووجه مصبر بدأ أغضر عليه الكون جاير هاجت الدنيا هاجت من فعل غدار فاجير يا ابن ملجم سفك أردت المناظر هذه واصيتي من دماء إهامتي هذه واصيتي من دماء إهامتي إنني ماضي أي هم باستلامة الصبر ضايب والأمل غايب يا نبراس الشهامة طرفك دك ندامة لنا يا الوالي سورينا العالي من نشکیلا يا ابو العلاء یا هو نسنا کلاما یا هو فینا و یا هو احیینا حیا دار يا دخر لنا من يحمي حما العمه عيد ولك بلادنا ما كلت بينا بعدك لا حلتنا هدينا الله نسو اس ذاب بحوفينا زادوا يا علي عتامك من يوم انفضاق راسك زادت يا علي عتامك من يوم انفضاق هارك كلهم ناداوا وينك يا علي وينك ليش تغمضت عينك والعيدا زعاد او ليش تسكرك فورا ويتامك يحيفوك بسمك ينعود يا اسد غالي زيفك لا وين يا عمو هادع دوانك ضدك تحارب واحنا في هاليوم ننتخل غايب ليه متى ناديه مصايب نشكها الظلام والقلب دائم نشتكي بويا فلا وعلي إلينا بها المسيح ناحة الأحكام يقول حسنين صر نحن الضحية عبت الأعلام حي يحب نخوات اميه عادونا اسلام وهضل لام فاعلهم دنيه ليه ما تنادي ابو فاضل ليه ما تنادي حناجرنا النديح بالما بوز وفيا انت وشعائرنا بعزية لا تخلينا ترى الدنيا مصيبة بها المسيح انهضي لنا يبوص طالح ترشيع شجيح اه اه هذه وصيتي من دماء هامتي هذه وصيتي من دماء هامتي إنني ماضي فشير mai hamate hazi wasi ate